الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكًا وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين القبيثات للقبيثين والقبيثون للقبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات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 ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها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 أو أبناء عولتهم او اخوانهم أو بني اخوانهم او بني اخواتهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين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 أفِي قُلُوبِهِمَّ مَرَضٌ أَمِرُ تَابُ أَمْ, أم يَقَافُونَ أَيْ يَحِفَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَآئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْءُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَيْ يَقُولُ ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون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 وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم, وليمكنن لهم دينهم الذي اعتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا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 وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَثُلُثًا عَوْرَاتٌ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ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 والقواعد من النساء إلا لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأي يستعففن خير لهم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 ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم.